وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كان آخر ما ذكرناه من ارهاصات النبوة تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فقد روى مسلم عن جابر ابن سمرة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 وهي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. رواه البخاري. وحب إليه العزلة والتحنث يعني التعبد، فكان يخلو في غار حراء. الليالي زوات العدد إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته صلى الله عليه وسلم نزول الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان عمره عليه الصلاة والسلام قد بلغ الأربعين وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكر في هذا الكون وخالقه وفي نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغته ولأول مرة وهو داخل غار حراء فقال له اقرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها يرجف فؤاده فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها ما حدث وقال لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لا تصل الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائم الحق وهذا استقراء من خديجة رضي الله عنها أن من أحسن يحسن إليه أن من أحسن يحسن إليه فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عم خديجة وكان مرأة تنصر في الجاهلية فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جزعا يعني شابا قويا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال عليه الصلاة والسلام أَوَ مخرجيهم؟ قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وهذا أيضا استقراء من ورقة لما درس من حال الرسل السابقين إن المرأة الصالحة لها أسر في نجاح الدعوة وقد, وقد اتضح ذلك في موقف خديجة رضي الله عنها وما قامت به من الوقوف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الوحي لأول مرة من حكمة الله تعالى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في هذا العقل في مثل هذا السن في بداية رسالته عليه الصلاة والسلام كان لا يناسب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأة شابة صغيرة إذا أصابه هلع أصابها هلع أضعافه صح لكنه اختار زوجة هي في سن الأمة بالنسبة له أربعين سنة وخمسة وعشرين سنة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقوم هذا المقام وتقف هذا الموقف وهذا من تقدير الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة كانت الدعوة السرية عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أصبح نبيا لله وجاء جبريل للمرة الثانية وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها المدسر قم فأنزر وربك فكبر وسيابك فطهر وهذا أول أمر بتبليغ الدعوة قم فأنزر أول أمر بتبليغ الدعوة والقيام بالتبعات بدء الدعوة السرية بعد نزول آيات المدسر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام سرا وكان طبيعيا أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه أسلمت خديجة وأسلم علي وأسلم زيد مولاه وأسلم أبو بكر صديقه وأسلم ناس من كل الطبقات في الغنى والفقر لأن في بعض الجماعة الاشتراكيين كتبوا في السيرة وصورهم الرسالة ديت صورة الضعفاء على الأخياء وصورة الفقراء على الأغنياء فكرها اشتراكية صورة اشتراكية وهيطلع بالإحصاء أن مش كلهم فقراء ولا كلهم موالي ولا كلهم عبيد كسر منهم كان أغنياء ممن أسلم فكانوا من كل الطبقات ومن كل الأعمار ومن كل القبائل البعض بيقول لو استجابت له قريش دون سائر القبائل لقالوا العصبية لمحمد هي التي جعلت الإيمان لمحمد لكن الذي حدث العكس مش العصبية له هي اللي جعلت الإيمان به لأن قريش هي اللي عادت الدعوة في بدايتها فكان إسلام أناس من كل القبائل مما جعل الإيمان بمحمد هو الذي عمل أحدث العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان به هو الذي عمله العصبية له وليس العكس فكان هناك أناس من كل الطبقات ومن كل الأعمار ومن كل القبائل ومن كل عشائر ولأنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم وأنزر عشيرتك الأقربي أولى الناس بالخير أهله وأولى الناس بهذا الخير أصدقاؤه ومن يعرفه اسلم خديجة رضي الله عنها كان أول من آمن به على الإطلاق السيدة خديجة وكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أول من تعلم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديقة إسلام علي رضي الله عنه وكان أول من أسلم من الصبيان وكان سنه إزاك عشر سنوات على أرجح الأقوال إسلام زيد بن حارسة وهو أول من آمن من الموالي وهو الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وأهله عندها عندما جاءوا إلى مكة لشرائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عاوزين ابننا وهندفع ثمنه قال لهم خيروه ان نختاركم خذوا خي ابوه خيره تيجي معانا أهلك وهنحررك وهتبقى حر قال لا ابقى عبده وموله مع مع محمد يا ليه من معاملته للنبي محمد على الصلاه وجده أفضل من أبيه ومن عمه بنات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صارع إلى, صارع إلى الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم كل من زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة إسلام أبي بكر وكان أول من آمن من الرجال الأحرار والأشراف أبو بكر وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر وقال فيه عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقريش تعترف للصديق بأنه أعلمها بأنسابها وأعلمها بتاريخها وكان من ثمار دعوة الصديق إلى الإسلام أن أبو بكر كان سببا في إسلام خمسة من العشر المبشرين بالجنة أسلم على يديه عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة أما عثمان فكان سنه 34 سنة عبد الرحمن 30 سنة سعد 17 سنة الزبير 12 سنة طلحة 13 سنة كله إيه؟ كله شباب، كله شباب وحيوية وقوعاً وأسلم الناس من كل الطبقات ومن كل الأعمار ومن كل القبائل يحب أعداء الإسلام أن يصوروا للناس أن الذين أسلموا من حسلت الناس ومن الضعفاء ومن الرقيق. الذين أرادوا استعادة حريتهم كان رصيد الدعوة بعد ثلاث سنوات أربعون رجلا وامرأة والبحث الدقيق يثبت أن مجموع الفقراء والرقيق كانوا تلتاشر يعني الضعفاء والرقيق والعبيد كانوا تلتاشر من أربعين فهل يقال أن معظمهم فقراء كان في واحد اسمه عبد الرحمن الشرقاوي اتجاهه اشتراكي وكان بيكتب في السيرة وله أبحاث وكدام فصور السيرة ديت إنها اشتراكية اشتراكية بتقلب الضعفاء على الأقوياء والفقراء على الأغنياء ليأخذوا ما في أيديهم يعني فهل يقال أن معظمهم فقراء والبعض صورها دعوة طبقية يقوم فيها الفقراء ضد الأغنياء إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح الله صدورهم له يشترك في ذلك الشريف والرقيق والغني والفقير ويتساوى فيه أبو بكر وبلال في الدعوة السرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قاعدة الدعوة دار الأرقم ابن أبو الأرقم لماذا دار الأرقم لحسابات أمنية لماذا ضر الأرقم؟ لم يكن الأرقم معروفا بإسلامه وكان الأرقم من بني مخزوم وليس من بني هاش وكان الأرقم سنه 16 سنة فهل يخطر على ذهن قريش أن يكون مكان التجمع فقد يخطر على ذهن قريش أن يكون مكان التجمع في أحد دور بني هاشم أو يكون في بيت أبي بكر اللي هما الرموز يعني لكن لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلة كان حتى مش كلها أو أغلبها أسلموا كان شعار هذه المرحلة هو توجيه الله تعالى المتمثل في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تستطيع أن تأخذ صفات الجماعة المسلمة الأولى من هذه الآيات. الصفات الصبر في قوله تعالى واصبر نفسك الصبر على جهاد النفس وجهاد الغير الصبر على الأزى والمشقة الصبر على تبجح الباطل وعلى طول الطريق وعلى بطء المراحل اثنين كسرة الدعاء والإلحاح على الله بدليل يدعون ربهم بالغداة والعشي الغداة أول النهار والعشي آخر النهار فالدعاء باب عظيم يفتح على العبد الخيرات وتنال به البركات ثلاثة من الصفات الإخلاص بدليل يريدون وجهه فتكون أقواله وأعماله لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو لقب الصفة الرابعة الثبات ويظهر هذا في قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زنة الحياة الدنيا عنوان محاولة تشويه الدعوة والحرب الإعلامية المكية كانت سببا في إسلام رجال من هؤلاء الرجال الحرب الإعلامية المضادة كان السبب في إسلام ناس إزاي جهاد الأزدي كان يعالج من الجنون. فلما سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون قال أنا أولى بعلاقه أنا أولى بعلاق محمد صلى الله عليه وسلم فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فذهب إليه فاستمع منه فسمع كلام ليس كلام يصدر من مجنون النبي عليه الصلاة والسلام في حالات كثيرة جدا كان يقرأ آيات من القرآن تكون سبب في تأثير في التأثير على السامع فيسلم بآيات من القرآن والقرآن له تأثير على النفوس تعرفوا جهاد الأزد النبي عمل معه إيه؟ قال له مقدمة الخطبة اللي النبي علمها لأمته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله محمد وأن محمد عبده ورسوله الراجل قال له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بتوله بتقوله مجنون أنا راح عالكو ده هو راح طمعان في النبي يضم النبي اللي ضمه له صلى الله عليه وسلم عمر ابن عبسة ساقته الحرب الإعلامية التي شنتها قريش إلى تتبع أخباره صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فاستمع منه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فأسلم عمرو بن عبس أسلم الحصين والد عمران وكانت قريش تعظمه فقالوا له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبها فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوسعوا للشيخ فجلس الشيخ اللو عمران أبو حصين اللو الحصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إله تعبد قال له سبعة في الأرض وواحد في السماء قال له إذا أصابك الضر تلجأ لمين وتدعو من قال له اللذي في السماء قال له يستجيب لك اللذي في السماء وتعبد غيره يا حسين يعني ده عقل يعني أنت وقت الزنقى تقول يا الله لا تقول يا لاتل يا عز يا مناه يا هبا ما بتقولش كلام ده في ساعة الضر يعني يستجيب لك وتعبد غيره يا حسين حسين رجع عقله تاني فأسلم فأسلم الحصين فقام ابنه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه حكمة الابتلاء وفوائده. في الفترة المكية كان لابد أن يكون هناك اضطهاد وأزى وابتلاء على الطائفة المؤمنة الضعيفة الناشئة في مكة الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس ومعرفة المحق من المبطل وذلك لأن المرء قد لا ينكشف في الرخاء لكن تكشفه الشدة كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ثانيا تربية الجماعة المسلمة على الصبر والاحتمال ليثبت على الدعوة أصلبهم عودا وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال ثالثا من حكمة الابتلاء الكشف عن خبايا النفوس وهو فضل من الله تعالى من جانب وعدل من جانب وتربية من جانب رابعا الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشق وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله تعالى وثوابه والنفس تصهرها الشدائد ينتفي عنها الخبس وتستجيب كام قواها المدخورة فيشتد عودها خامساً معرفة حقيقة النفس وخباياها ومعرفة مداخل الشيطان إلى النفوس ومزالق الطرق سادسا معرفة قدر الدعوة فتعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها وبقدر ما يضحون في سبيلها فلا يفرط فيها بعد ذلك سابعاً الدعاية لها فصبر المؤمن على الابتلاء دعوه صامته لهذا الدين وهي التي تدخل الناس في دين الله أفواجا ولو داهنوا أو استكانوا لم استجاب لهم أحد سامنا جذب عناصر قوية إليها فصمود المسلمين وتضحياتهم توق النفوس القوية إلى هذه العقيدة ومن خلال الصلابة الإيمانية تكبر عند هذه الشخصيات الدعوة وحامليها فيسارعون إلى الإسلام دون تردد تاسعا رفع المنزلة والدرجة عند الله تعالى وتكفر السيئات لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوك يشكها إلا رفع الله بها من خطيات ومنها معرفة عز الربوبية ومعرفة زل العبودية والإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه والتضرع والدعاء والحلم عن صدرت عنه المصيبة والعفو عن صاحبها والصبر عليها والفرح بها لأجل فوائدها والشكر عليها ورحمة أهل البلاء ومساعدتهم على البلواء ومعرفة قدر نعمة الله تعالى في العافية والشكر على العافية وفشلت حملات التشويه فأبو زرن الغفاري ساقه منهج التحذير والتشويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه أن يذهب إلى مك ليسمع فلما جاء به كان لأبي زر قدرة لإقناع قومه ودعوتهم فأسلموا وعلى ذلك فإن أبا زر يصلح للدعوة ولم يصلح للإمارة لأنه لما سأل النبي الإمارة قال يا أبا زر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندام فمن الناس من يصلح للإمارة والدعوة معا ومنهم من يصلح للإمارة دون الدعوة ومنهم من يصلح للدعوة دون الإمارة وهذه هبات وهبها الله تعالى لعباده لكل شخص مجاله الذي سخره الله تعالى فيه فلا يعني أنه نجح في الدعوة وإقناع قومه وأسلمهم أنه يصلح لكل شيء هذه إمكانيات ربنا سبحانه وتعالى وزعها على العباد فكل امرئ يعمل فيما يحسن فيجيد إذا عمل كل إنسان فيما يحسن أجاد فإذا دخل فيما لا يحسن ربما لا يجيد لماذا حكمة لماذا الكف عن القتال في مكة ولماذا الإذن بالقتال في المدينة هو نفس السؤال حكمة الكف عن القتال في مكة والاهتمام بالبناء الداخلي أولا لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد وصبر على المكاره ومخالفة العادات والمألوفات فلا يندفع لأول مؤثر ومن سم يتم الاعتدال في طبيعته وحركاته انت عارفين في المجتمع العربي القديم في الجاهلية حرب البسوس واحد ضرب درع الناقة بالسهم نزل اللبن على الارض ازاي ضربوا اللي ضرب ضرع الناقة موتوه قامت الحرب بين القبيلتين اربعين سنة حتى فني الحيان حتى فنيا ما عادش في رجالين في القبيلة ولا في القبيلة دي بسبب ايه بسبب ضرع ناق ده اسمه ايه اسمه تهور لكن اسلام جه علمهم يصبرهم 13 سنة على الازى بدون ما واحد يرفع صيف ومن ت... ومن ثم يتم الاعتدال في طبيعته وحركته ثانيا الدعوة السلمية اشد اثرا اشد اثرا وأنفزوا في مثل بيئة قريش ذات العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال إلى زيادة العناد وتنشأ سارات دموية جديدة انت عارفين بعد فتح مكة بعد فتح مكة كانت قريش كلها في ميزان الإسلام كلها على بكرة أبيها لدرجة إن لما حصلت الردة وقالوا هنحارب المرتدين جماعة من قورش قالوا لا نحارب المرتدين ليه فواحد قال لهم يا جماعة أنتم آخر ناس أسلمتم تبقا أول ناس تطلعون من الإسلام لا والله لا نقاتل أنهم حتى يعودوا إلى الإسلام ما نبقاش إحنا آخر ناس ندخل وأول ناس نخرج لا ما ينفعش فصبروا صمّضوا حتى أن عكرمة ابن أبي جهل لما أسلم في بعد فتح مكة صار مجاهدا في سبيل الله وراح حارف في اليمامة مسيلما الكزّان حتى مات ت حتى ما تشهد المقصد الصبر على قريش لحد ما تفتحت مكة جعلت قريش كلها في ميزان الإسلام هم صبروا عليها أيام كثير وهما في مك وهي قريش كانت زعيمة الدين في المنطقة قول احنا على ملة ابراهيم واحنا سدنة الحرم واحنا اللي ابرها يعني ربنا هزم ابراها علشاننا واحنا واحنا واحنا واحنا لذلك كان فيه ناس صابرين قال احنا مش هندخل الاسلام اللي لما يظهر محمد على قريش ليه لأن ربنا قاتل إبراه وجنوده من أجل قريش يبقى هم في نظرنا هم أهل الدين اللي ربنا دفع عنهم فلو هم يعني محمد تغلب عليهم يبقى هو ده أهل الدين فبعد فتح مكة أسلمه عشان الناس بتنتظر مين أهل الدين ومن رافع راية الدين قريش ولا محمد صلى الله عليه وسلم من حكمة الكف عن القتال في مكة وربما كان ايضا اجتنابا لانشاء معركة ومقتله داخل كل بيت كل بيت كان فيه مسلم وكان فيه كافر معنى ان ينشأ قتال مفيش ساحات ساحات قتال مفيش تميز مفيش ارض وارض ومعسكر ومعسكر لا ده دا كان داخل كل بيت ولا يتصور ان القتال داخل كل بيت وربما كان ايضا اجتنابا لانشاء معركة ومقتله داخل كل بيت فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة في مكة هي التي تعذب المؤمنين إنما كان ذلك موقولا إلى أولئك كل فرد أسلم يقوم بتعذيبه رابعا لما يعلمه لما يعلمه الله عز وجل من أن كثيرا من المعاندين الذين يفتنون المسلمين عن دينهم سيكونون من جند الإسلام سيكونون من جند الإسلام كعمر بن الخطاب وعمر بن العاص وخالد بن الوليد هؤلاء تأخر إسلامهم ده كان خالد بن الوليد في غزوة أحد ممن قاتل مع المشركين ضد المسلمين وأحدث في المسلمين نكاية في أحد ثم صر ماذا بعد ذلك صار سيف الله مسلول سله الله على المشركين ولأنه أخذ هذا اللقب لم ي... لم يسقط شهيدا في المعركة لأن سيف الله لا يهزم في المعركة كان ممكن ينجرح وياخد طعنة هنا وياخد ضربة هنا حتى أنه قال ما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضرب بالسيف أو طعنة برمحة أو أو أو وهأنا زا يموت على الفراش كما يموت البعير ولأنه سيف الله المسلول مات بعيدا عن المعارك. ومن حكمة الكف عن القتال وربما كان ذلك أيضا لأن النخوة العربية في بيئة قبليّة من عادتها أن تصور للمظلوم الذي يحتمل الأذى. وبخاصة إذا كان الأزى واقعا على كرام الناس فيهم من أمثال هؤلاء ابن الدغنة لم يرضى أن يترك أبا بكر يهاجر ويخرج من مك ورأى في ذلك عارا على العرب وعرض عليه جواره يعني حمايته ومنه نقد صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب قام بنقد الصحيفة خمسة من أكبر المشركين سادسا وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين حينئذ وانحصارهم في مكة حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة العربية، ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة المحصورة في مك، وينتهي الإسلام اللي كان يفكر في حرب في مك يبقى بيفكر في نهاية الإسلام. قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة حتى ولو قتلوا أضعافهم من المشركين ويبقى بعد ذلك الشرك ولا يقوم للإسلام في الأرض كيان سابعا أنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة سابعا أنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات التي ذكرناها فالناظر في الفترة المكية والتي كانت سلاسة عشر عاما كلها كانت في تربية واعداد وغرس مفاهيم لا إله إلا الله تلتشر سنة ومما جرى عليهم في مكة أيضاً من أنواع الأذى الحصار، الحصار في الشعب، في شعب أبي طالب. فوائد ودروس وعبر من الحصار وكان آخر سنة سبعة من البعث، كان آخر سنة سبعة. من البعث اتفقت قريش على أن ينكحوا ينكح إليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق تصل إليهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة ولا يخالطوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم ولا حتى يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل ثم تعاهدوا وتواسقوا على ذلك ثم علقوا صحيفة في جوف الكعبة واشتد الحصار على بني هاشم وبني المطلب حتى أكلوا ورق الشجر والجلد. فلما كان رأس ثلاث سنين قيد الله تعالى لنقد الصحيفة أناسا من أشراف قريش وكانوا مشركين. وكان الذي تولى الانقلاب الداخلي لنقد الصحيفة. هشام ابن عمرو الهاشمي اللي بدأ هشام ابن عمرو الهاشمي فقصد زهير ابن امية المخزومي والمطعم ابن عدي وابا البختري وزمع ابن الاسود قام المطعم ابن عدي الى الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد اكلتها إلا موضع باسمك اللهم نصت الصحيفة أو الوسيقة على عدم الزواج بين الطرفين لأن الزواج يؤدي إلى التآلف والتراحم والتزاور ثانياً، نصت الصحي... الصحيفة على عدم البيع والشراء ليفتقدوا ضروريات الحياة فيعرضهم ذلك للرضوخ والانصياع نصت الوثيقة على عدم البيع والشراء لأن هذا يعرضهم للرضوخ والانصياع نصت الوثيقة على ولا تقبلوا منهم صلحاً وهو بند يسد الطريق أمام أي خيار سوى خيار تسليم محمد صلى الله عليه وسلم رابعا نصت الوثيقة على ولا تأخذكم بهم رأفة وهو بند يضع قيودا حتى على العواطف لأن الرأف والرحمة قد تقود إلى فك الحصار خامسا نصت الوصيخة على عدم مجالستهم ومخالطتهم وكلامهم لأنه بالمجالسة والمخالطة والكلام قد يؤدي ذلك إلى أن يقنع المسلمون بعض أهل الصحيفة بخطأ ما هم عليه لأن المسلمين يملكون من الحق ومن الأدلة ما يمكن أن يقنعوا بها سواهم ولصاحب الحق ما قال وهو قوي حينما يقول كان في خليفة مرة جاءت امرأة تخاصم ابن الخليفة امام الخليفة فهي بتدفع عن حقها فعلى صوتها فالحاجب بقولها ما تعليش صوتك قدام الخليفة الخليفة قال له سبها لان صاحب الحق يبقى صوته عالي والمحقوق صوته واطي مش بايله صوت اصلا صاحب الحق صوته عالي ده اللي قاله الخليفة الامراه كانت بتعلي صوتها في مجلسه وخصمها كان مين الأمير ابن الخليفه قال, قال له اسكت اللي صاحب الحق صوت عالي الحق له الحق أنطقها واخرس خصمها وأن المسلمين يملكون من الحق والأدلة ما يمكن أن يقنعوا سواه وفي الصحيفة أيضا أن لا يدخلوا بيوته لأن دخول البيوت يحرك الجوانب الإنسانية في النفس لأنه حينما يدخل سيرى الجوع والعري والمرض. وخلوه من أبسط مقاومات الحياة ليس لذنب سوى أنهم اختاروا دين محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا دين قريش الذين نقضوا الصحيفة كان بدافع العصبية وهي أثر من أعراق الجاهلية ومن هنا نأخذ حكم أنه يسعى المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر ما يخدم دعوته ودينه يعني أنت سأقول فين حقوق الإسلام فين حقوق الإنسان فين حقوق الإنسان حقوق الإنسان تتحرك لكل الدنيا مع هذا المسلمين لكن لو خدموك ما فيش مانع علشان أنت مضطهض مثلا يعني حقوق الانسان دي تلاوبوزي لو يهودي نصراني حتى اللي بيعبدوا البقر بيتحركوا علشانهم إذا ظلموا ما عدا المسلم ودن من طين ودن من عجيب هي حقوق الانسان لكل الناس ما عدا المسلمين فهو الشاهد يعني إنه يعني لو المنظمات تلك يعني تحركت للدفاع عن المسلم ما فيش مال ما هم أهل العصبية و أهل الجاهلية تحركوا لنقض الصحيف في موقف الخمسة إشارة إلى أن كثيرا من النفوس التي تبدو في ظهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي قد تملك في, في أعماقها رفضا للظلم والبغي لأن الخمسة لنقض الصحافة كلهم مشركين نعدها في موقف الخمسة إشارة إلى أن كثيرا من النفوس والتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي قد تملك في أعماقها رفضا للظلم وللبغي وظاهرة أبي لهب تستحق الدراسة فقد يجد الدعاء من أقرب حلفائهم من يبالغ في إيزائهم يا من يبالغ في إيه؟ إيزائهم في هذه السنوات السلاسة زاد عظيم اللي هي سنوات الحصار يعني في هذه السنوات السلاسة زاد عظيم في البناء والتربيه من الصبر على الابتلاء وتحمل آلام الجوع والخوف وضبط الأعصاب والضغط على النفوس والقلوب وتلجيم العواطف عن الانفجار والتزام اوامر القيادة والبعد عن التصرفات الطائشة فلم يكن شيء اسهل من اغتيال ابي جهل فلم يكن شيء اسهل من اغتيال ابي جهل وابي لهب واشعال معركة غير مدروسة لا يعلم ان الله مداها وهي معركة غير متكافئة حادي عشر معجزة أكل الأرض للصحيفة لم تؤثر في أصحاب الهوى وعبدة المصالح وعبدة المنافع لأنهم لغوا عقولهم وأغلقوا قلوبهم المعجزة ما عادتش يتأثر فيه بعد ذلك في العهد المكي حدثت هجرة إلى الحبشة وإحنا كنا ذكرنا أن الفرق ما بين هجرة الحبشة وهجرة المدينة ان هجرة الحبشة كانت بمثابة حق اللجوء السياسي في موطن أو في بلد ليس إسلام. أما هجرة المدينة اتخاذ المدينة وطن وقاعدة انطلاق. اتخاذ هم اتخذوا الحبش وطن؟ لا. دا كانت فترة كده يعني حق لجوء سياسي عشان يعبد ربنا بحرية وبعدين لما الظروف دي تنتهي يخرج من الحبش. اشتد البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الكفار يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ليفتنونهم عن دينهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل لكم فرج مما أنتم فيه وسعت قريش لدى النجاشي لرد المهاجرين فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وعبد الله تعالى لا يؤذيهم أحد اعتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفدا لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة وأهدوا إلى النجاشي هدايا كبيرة وعظيمة هو والبطارقة والمطارن بعثوا بها مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص عمر بن العاص كان أحد عقلاء العرب بسموه داهية العرب ولما دخل في الإسلام كان له مكانه ليه؟ لأن النبي قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإيه؟ في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لأخو خالد أين عقله خالد؟ إزاي خالد مستمر على الشرك والوسنية؟ وإزاي يعني معلك كلام؟ لو جاء خالد لقدمناه على غيره وفعلا لما جيه خد مكانه حتى حتى أنه جيه متأخر لكن أيضا خد إيه؟ مكانه عمرو بن العاص دخل في الإسلام متأخر وخد مكانه وخالد بن لوليد قال النبي عليه الصلاة والسلام لقدمناه على غيره ليه؟ لأن خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام وكان يعرف مقدار عقل عمرو بن العاص كل من حوله حتى سيدنا عمر بن الخطاء لما كان سيدنا عمر يشوف واحد مفتلى في عقله مفتلى في عقله يقول إيه يقول إن الذي خلق هذا وخلق عمر بن العاص إله واحد إن الذي خلق هذا وخلق عمر بن العاص إله واحد يعني عزول, إيه؟ عزول شتان وعزول سبحان الذي فاوت بين العقول فجعل هذا ذكيا وهذا غبيا اللي خلق الغبي والذكي إله واحد لكنه سبحانه وتعالى فوت بين الإيه بين العقول. مش هو سيد معمر سأرم أر أرطبان ال العجم بأرطبان الإيه العرب دا دخل معسكر الأعداء. على إنه رسول عمر بن العاص واستكشف المكان وعرف وقابل الأعداء وخرج من غير ما عرف إنه هو عمر بن بن العاص من فرط الذكاء يعني هو عمر بن العاص فشل في المهمة هذه مع رجاحة عقله لأن الله تعالى مع مع المؤمنين. هو راح يحدث وقيعة رجع صفر اليدين حوار بين جعفر والنجاشي أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم وسأله ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم فقال له جعفر أيها الملك شو بقى الحصافة بتاعت الداعية لما يلخص الإسلام كله في بضع سطور وبضع كلمات أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده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 وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا وفتنونا عن ديننا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك فقال له النجاشي هل معك شيء مما جاء به محمد فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقرأ عليه فقرأ عليه صدر سورة مريم انظر لاختيار صدر صورة مريم بتحكي قصة مريم وعيسى والراجل نصراني يعني الموضوع يهم في الايات فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكت الاساقف حتى ابتلت الصحف التي بين أيديهم حينما سمعوا ما تلع عليهم خلي بالك فيه من العلماء المعاصرين بقولك من أنواع الإعجاز القرآني إعجاز اسمه الإعجاز التأثيري إن القرآن بيأثر في المستمع له بيأثر لأن ال القرآن كلام الله والفطرة مخلوقة لله فتأثرت فطرة المخلوقة لله بالقرآن الذي هو كلام الله فاعتبروا ان ده إعجاز اسمه الاعجاز التأثيري زي الاعجاز العلمي الاعجازات كلها نشأت ما كانتش موجودة في عهد الصحابة الا الاعجاز البلاغي اللي ربنا اعجز به قريش ففي ناس بتعترف بالاعجازات دي في ناس ما بتعترفش به لكن ممن اعترف بها بعض العلماء قال لك الإعجاز التأثير أن القرآن أثر حتى على المشرك الذي لم يدخل في الإسلام قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله المغضق وإنه لا يعل ولا يعل عليه قالوا صحرك يا أبا الوليد بك النجاشي عند سماع القرآن ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. ده كلام النجاشي انتوا فاكرين كلام ورق بن نوفل إن هذا مثل النموذج الذي نزل على موسى والجن قالوا إيه إن سمعنا كتابا أنزل من إيه من بعد ما معنى موسى يعني؟ لا تألو موسى، ما ألوش عيسى ليه؟ لأن عيسى عليه السلام قال ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأكمل. فلما يبقى هناك مشابهة تبقى مشابهة شريعة بشريعة. اما الانجيل فليس بشريعة، انما جاء ليكمل الشريعة. في الانجيل كده بقول عيسى عليه السلام ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأكمل. هذا النص نظيره عندنا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لذلك كثير ما تقرأ في القرآن بني إسرائيل وموسى بني إسرائيل وموسى بني إسرائيل وموسى وأمة الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لأن دي الأمة اللي هي كانت صاحبة الخلافة في الأرض الخلافة الدينية ثم لما لم تصبح أهلا لهذه الخلافة أزاحها الله واستبدلها بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للخلافة والنبوة والملك في الأرض إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة انطلقوا فوالله انطلقا الكلام لمين لعبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا لماذا اختيار الحبشة هذا العنوان الذي سنبدأ به ان شاء الله تعالى المحاضرة القادمة انعشنا وعليه خير يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولبا